صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمضرب ولكن البر من آمن بالله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 وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَةِ وَالْيَتَمَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِرَّ الْقَوْبِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَّزَّكَى وَالْمُفْرُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودا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 ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم المسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون